أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمن كان ميتا فاحيينا هو جعلنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأن وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا فرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا مَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يُيَسِّرْ لَهُ الشَّرْعَ وَهُوَ لِلإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أن يضل لَقُوِيَ جَعَلْ فَلَغُو ضِيقاً حَجَّاً يَجَعَلْ فَلَغُو ضِيقاً حَجَّاً كَأَنَّمَا يُصْعَدُ فِي السَّمَاءِ صدق الله العظيم